ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن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 من أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن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 اللَّهُمَّ بَيِّنَاتٍ لّيُخْرِجَ آمنوا آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يدخله جنات